اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد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 زاره چې لسر سفری قرآن و سنتی پیغمبری پیشوه عليه الصلاة والسلام لقد بجمارا دوصدو شست همین دا کوئی کردی نواه خوش وستان لقد بکانی دوصدو پنزاو حوتو دو لخزمت پیغمبر علیه صلاة والسلام توزه لزيان من بسر برد باس هزرتی پیغمبر من کرد صلى الله علیه وسلم لشار مكه بلو شار مدینه قیشتین بوا كا پیغمبر علیه صلاة والسلام دعای سیند صال لا دعوه بانگاوازی رین خلق برو اسلام چونه چی گونزاوی دوزیو کشار یثرب مدینه بو أوي بيكا بو اووی بو خا مسلمانان لا سریدا بجین بسر برزیو او برنامه ییک خوای سبحانه هو تعالی پیرا گاندن زی او ابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دولتا اجی لشار مدینه دامزلان قوارئه بو مسلمانان درست کرد بو أي مسلمان او مسلمانان لسایو الشیبري او دولتا دا حقب خلق بکن اسلام خلق رابقه انا او برنامه اخوائی گورا پی رازیب واک اسلام باقاد باهمون شوانه بلی خوش شایستان دیاره دجمنان و ناحزانی اسلام اوانی کواد جایتی برنامه خواهی گورده کن لیره لهمو شو اینه والی اگده دنوکه اسلام تنها دینداریه چی روت پیوانده چی روت لنیوان بندو خوي گورے سبحانك هو تعالٰی لا ایام اسلام بری تھی لسن زامبانی سن عبادتک لسن کاتے جی دیاری کراو بسن مزے جی دیاری کراو تمام بلان اوے کہ من پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر سجدے صالحہ شواری ہم خلکې په پیغمبر پیګیان بو داونو بنګوازې کړن بو هغه دوايي خوارې بو کوملګه درژبکاتلې <تصفيق> اسلام هم دینې شه او کوم پیغمبر علی صلوات و سلام په خلک راګیان هم دولتې شه اسلام هم دینې شه بو ممعې کې باسي قیامت بکاتلو باسي دواره انسان بكاتم هم دنياشا او جيانيكه كمزر لو بنور انسان بشري دبا اسلام هم محرابه رولك قبله بكيتو دعاه بكيتو بفرايتوا ذكريادي خواي گوربكاي سبحانه هو تعالى لا مانكادش دح حربيشا شري شدشي علاني لپیج اسلام داده دا وست پیغمبر علیه الصلاه و السلام اوا په دست قرآنی درس کړدوه با کڅوړه د ګیان په دست یې شیر او سلاح او څه چې بدځو بو دفاع عالم قرآنه ده کښ خوای ګوره وکړو برنامه بو کڅوړه نه اما اسلامه لا حزان لا هر وای بازکان تها ش تاریخ خلق دکن گویا اسلام تن اپ یوندی ب پیوندی نه وان دو ابدا ها لکن خوای ګورو سبحانه هو تعالی وی چیطر کلمز ګل چویته دروا کلم شونه سزدین د بیونوج له دکید سلام د کوتای په اسلام لای اول کوتای په دی امام المانیتا کروج نصانی دیانکان نناو خوانده دورستیان کلت پاشا نکل بو ایمه اند گندکانی ایمه اندامانی که ملقی ایمه مبسم لروشلاتو لناو مسلمانانا فری او ابو نوکو ببغا سا کانی او اندالینو دوباره دکنوان ام المانیتا دوائی اواحد که دینکانی تدوران هكذا لم يكن أفضل لماذا أفضل أفضل لأن العقل بشرها تجيبه لأن العقل تجيبه وحي قوري سبحانه وتعالى أو تنها في سريل يجب أن يجب أن يجب أن يجب يقول الدين نوان عبد الخواهي سبحانه وتعالى بل خوش أستاذ لكاتي خواهبو أستاذ بطن شوا بجور جور لنا مسلمان داهاية مع الأصف هنده هي بناوية الدينش اغاداري اوانية ايضا زاني لا زاني بنا راستا نفسي انفكره او من هذا او برنامه هي كعلمانية داوية داوية داكا مدخل يكانو جام كزورا وبهتانا ناوية الخونة يا سلفي نفسه والمانيته كاوروبا دا وای دکاله ردا وای دکنه بلما هو پیدا ګتغه المانیي چې مقمع دا ماقدره شرم دک راز بل انوامکه لا ایو کدلم حکه په صلات د نړیتن پیوندیت بند صلاته د نړی په حکمدانه وی ایو پیاو پیاو نه ایو مسلمان او مسلمان نه اي برنامج خويا دوجو دوجو دوجو لاكا اما حق <تصفيق> سكان كان نفس قصيا مال الله لله ومال قيصر لقيصر او انا جوا ند قلت او اي يا بوخو او اي بو حاكمك اما متقلي حد بما تقليله كردستان نفس دعوائه استا قبلاي دكاترو بانغوازي او دك هيك فرق ني له قر اوال ولما امروكو قلت بما مقدار شرم ده كان لوقن جوابرين شرم ده كان لوقو الا بيابن خسك اواب كنوا راز ما قبلچرا بدهنن بيوندين نبي حاكم مسلمانا بييساكه موحده يان بطرس حكم مان دكاتن يان جوزيف حكم مان يعني أنه لا يوجد حكم من ذلك لا يوجد لا يوجد حكم من ذلك تنهى خريجي درس ودراسة ودعوة لما يقولون ماذا يقولون لأن المسلمين مرحبا مكا وبدعا تسيئا لا يوجد سلام للمسلماني رجدار لا يوجد سلام للمسلماني دعوة همانا وحكمي خواه يقولون ذلك بل الظالم وطاغوت وحلماني وحزبي وفي هذه أمان نفسي او علمانياتي كأوروپا دعوه كدير بس وقت قتب ليره دمانشي خوين دعوه بو او خلق ما ناسي طوال خلق مان ناسي طوال مسلمان زور لوي كيس وعقلتو زيرك ترى اوانان ناسي طوال من خوش شرطان باس مانك ما البيغمبر عليه الصلاة والسلام دولتي دا مزرق قواريه سياسي بأمتي اسلام دا مزران لشاري مدينة جابو عوي بخارتشي بابقينين بطابتي عوانيكة سوى شكاري خلق دا كالنحزاني إسلام دا لان إسلام دولتي النبوة عليه الصلاة والسلام ترى في غنبر آيتي وحيبوها تو لعبادات لأخلاق لا شد اترى بخل شباقه عنده وكو مشلحة وطماشاوه ده كان كابراه وشي تاكساد بي بو او رد اوام بدينوها اثباتي پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیش اوانو پیش قوركاني اوانيش دولتي ده مزراندوه دامو دزگاشي لنا ودولت سبحان الله اسلامي كان خوش من اوام ده روخان اوام ده توشي تحتيني قلب ونفسي وروحي بونا حشتې د نړۍ د املو فارس انورګر امالکاتو قوم مسلمانو بیزنټیا ورګد وژنیا د دېنه خدمت پیغمبر علی صلوات و سلام به او د دزگاهی یو کې ساکان د سرورۍ په ده کنو درن ایما بزاین پیغمبر علی صلوات و سلام دایمه زره یو یا ان کافروبیدین و له رانه په <سؤال> شاوشته خوششتان زره <زرحي> استکه لامنیا کان لوانی تریش لو بتکه اسلام که تازله اسلام ته ګشتونه وقت دغه اسلام باسي دولت و سیاست او ادارت خوچ نه کړدوہ اماش درویا لپس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جلی سلفه رضا او رحمتي خوای ګورایانه سلم سلف ثوانه صحابه بر رضا خوای ګورایانه سلم سأواني تابعيبون يعني صحابان بينيبوا رضا ورحمة الإخوة والدوراء لسألها الميان أم بي أما قد قلت له السلاف سياسة ثانية كب بابتنا خزمة الآن بزانين الآن باش الدولته سياسة إدارتي خلطيان كردويانا لبرئة ومدينة كمان لتوراته لإنزيل لكتاب الأخضر معامل قزافي والناغرين اي كما كمان لمركسو لينينو بوشو ورناجرم كما مدينة كمان لهتلانو في اسكارو ورناجرم اجل دتويب به سلماني اسلام امشتيت ايدا يا برو خزمات قرآن سنتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام قولو هدسو كوتو عملي سنفي صالح رزاو رحمتي اخوة قوري على السربي بزاني هي يانا. أو انا اوانا ايسا كتاب دادنون دورات دا اواد بي ادارة عوادبي سیاست او ادبی کیان او دروز دویتن دولت او حکومت اوه بار اما پیش اورانه به هزار او ان ده ساله اسلام باته کیدو هم نشان زانی اواله امام شافعی رحمت خی خوای گوريله اما سلفه سلفه رحمت خی خوای گوريله سلمی رحمت خی خوای لبی ته کتابه جههه کباس فقه اسلامی دک بزانه لو کتابه برو ت دا بګه باسی با دتابه باسی ب شو د کالو کتاب نه فې اسلامی بنای کتاب الامامه دی انی پیشوایی چوندکری پیشوایی چوندکری دا اگر پیشوا دولت نبی پیشواز نه بیا رو دولت حبوا اسلام دولتی زانیوا دمو دزگای دولتی حبوا حکومتی حبوا و انبر زوش باयत حدیث پیغمبر مسلمانان چوندکری ابن ندیم رحمة اخوایل بیت شل زناکان تجربت او ابو أمزانا بريزاك كتابي امامي برزي برز أبو حنيفة رحمتي إخوة ألا سربتن يوسف كتابة شي هي الخراز أمي مشهورة لأنه أو كتابة دا باسي رسالة نامية دكا لكاتي خوي لو كاتي كأول جيان دا أبوه نادوية إبوه هارون الرشيد أما يقل خليفكان مسلمان أبوه حاكم مسلمان أبوه لو رسالة نصيحتي دك أموشقار دك. ذها احاديث النبي عليه الصلاه والسلام هناهوله سر اماره لا سر سياسه لا سكار جيري بره بلدني ايشو كار خلق اذا اغر نبايات شلون او باصيدهت اذا دولت نبايات حكومه نبايات امامي بخاري رحمة اخويا قولنا سربي صحيحه كي حديث كان اوديهن تواه له هاديث رحمة ترن لانو صحيح اخي خويا تما شايبك كتابه جدان وكتاب الاحكام همو حدفانا بازك كبيغمبر عليه الصلاه والسلام لا صار امامته في شوعاتي مسلماناو فرما الروايه بازك همو تي دهنا وتو جار لوكاتش حكومه دوله اسلاميه وبو بازك كدوا امام مسلم رحمت اخويا جوري لا سلم بهما الشوا لكتابك اخي صحيح ومسلم فما شايبكن او حديث صحيح هذا وليتوا لشونه او ايش وبناوي كتاب الامامه ذاك رديت تصمبش نسيتي باب الامامه في قريش باب النهي عن طلب الامامه والحث عليها اما هو بس حكم رايدك باسي برودني ايش خرج باب فضيله الامام العادل همو هي ناوات صفاتي اتجابي ديارة امج نشاني او لو كاتدا لو كاتدا حكومة دولة اسلامي هبوا بلكن زياتر لو تماشاي كتابكانو او ذخيرو كولتوري سلف و صالح بكا رزاو رحمتي اخواي قوريانا سلبي زياتر لسياسات كتاب باسي سياسات دكا باسي دولت دكا باسي حكمة اسلامي دكا سياسات كتاب كتابكاني كتاب ما وردي تماشابكا <تصفيق> كتابكاني امامي غزالي رحمة اخوان لي بيتما شبكه كتابكاني شيخ الاسلام ابن تيميه تما شبكه كتابكاني ابن خلكان تما شبكه حدثي هاي تما شبك يه باسي ابن خلدون باسي سياسه دك باسي حكم دك باسي بري وبدني اشو كاري خرجو داتن دا كرات اسلامنا فيج اوانه دامو دزغاي دامسراوي دولتي زاني و درست شيخ الدوا شي شيخ الدوا بعمليش تطبيق كدوا لنا خلتشي دې نو سر اوه بابه ځای او د منځګانې چې بوبه او بخته چې ولین امش دولت ما نه بوه حکومت ما نه بوه دا کیګران مستا امه مسلمانان کم تر خمین نقدينه نك کم تر خمیتې دا بي باسي ای کړ دې څون یوشکار خلک بره وې خو انسان حيواني هاشه له مقام اسلام زنايان باسي هي چې نه کړ دې تن حيوان چې به شو نه چې هبي بره وې چې د انسان مسلمان, دار, دار. او مسلمان ایمان باوردار باور د سو انده بیشتیه نبیتن او خلقه کوبکات او جیانیان اموریان برایق باختن او او برایق بباتن اما عقلی قبولینا کاتن او شلعی قوهی قولینا کاتن همده لو دزگاهانا بازا کنکا پیغنبر علیه سلاة و سلام گو او او دولتا ایش و خاری برایقو پیچو جوانی برو دای یکم دزگاه شورا شورا بيغنبر عليه الصلاه والسلام بامر اخوي غورى لحموش تننا او ضلطه بخلك دوى شورى يعني الراي يشكر دم خو للقران ده فرمي بس ايمان داران وامتي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده وأمرهم وامرهم بينهم يعني اي شوكاري ام قومكم القيا ام امتها بالراويش كاري بالراويش بالراويش بروه خواهد فرميته پیغمبر علیه الصلاة والسلام امري وشاورهم في الامري يعني راویجان لگا بکا هرشتك هاتا پیش راویج دقا مسلمان لگا ایمان داران بکا لگا اوکسانه کشانه اولا راویجان پیبک رئیه وار بگران والسلام ده ما خاب من استشاره او کسی راویج بخلق بکاتن او کسی کشتیش دیتا پیش رئی خلق وار بگريتن مو <متحدث> مرځاني کشرع داینه <متحدث> و تو شي نخوشي نوي تو شي سرګرداني نويتم نذورې ن سربرز دويتم لجیانی شي پیغمبر علیه صلاتو و سلام باعملی شورا وکړو هنمونه بسید بهنه الله شر البدر غزای بدر ګوراه پیغمبر علیه صلاتو و سلام کته لو شونی بیرکان لیبو وستا فرموي چه الراي هي قساجه هي بقسمه وكان سر اول شيء كمان المجاردوا صحابه رزاي خويه غوران سر بيفرميان اما وحيه خويه غوراه امرتي يا كردي يم جي جاي اوي بقوت هلت بجاردوا يا عليه الصلاه والسلام فرمي اما وحينيق وامر بينك الدماء خوم ام بتاكا ځا صحابه هات افیش ورزای خو دا ورانه سربي فرمي ام شوه نه باجني و به چين وشوه نه پیغمبر علي سلام ور جاي کړ ته په عملیش پیغمبر علي سلام مشوره او راويشاري په مسلمان کردی دي له کاتې کوي پر سبب زين ته ام شورايا ام دزګايه حبوه اما انکاري ما کړ پیغمبر علي سلام نظر شو مشوره به امام ابو بکر کړو ورزای قايل وي نظر شو د امام عمر کړو ورزای قايل وي نزور شو د خزاني خزانه کانی خو کې دوه دعا چي مندلنن رضا او رحمت خوای غورياله سر بي فنزار مشوره با عائشه کړو با صفيه خان کړو دعا وزاي خوای غورياله سر بي انا وارد له پیغمبر عليه صلوات و سلام ته ات پیغمبر عليه صلوات و ام د ځای حبوا ځاتناوي چيله دمه مهمه اما مؤسسه دزگای ځای د هر چې اچی لیدنه پیغمبر علیه السلاة والسلام های بوه و کاری پیکردوه دولتی اسلام یکم بنامه دزگاه گوره که های بوه دزگاه شورا بوه این شان با شورا رو اشتوه بنا دولت دا مزراوی چانه نسراوه نزلیست شورا انجمن شورا زور حزب لایان هيا انجمنه چيها وک سرکړدایتي ناوې لیناوه انجمنه شورا زور دزگاه هيا رخراوه هيا انجمنه چندان او څنګه سې دستهک په شورا نو مهم نيا اوی گرینګه به بزانین استا شورا راته چی دکري شورا څنګه دکري چی اهلي شورا ته چې استا همو ماليتكوا لمنته كل بوا خلتوا بناي اسلام كار دكاتن برام لاني لنا روگ دچيب اسلام نتي غور بيرا اسلام منزي كم شورا خوش شیطان اويا نكر دي پیغمبر علي صلاتو والسلام خيل سر زور جرينجا راوژ ته راې ته یی دا لای ما مساملې شمې وکم باشه اخراپا اره هل به سیمبو شتایم په هم نسین اره ام خصو بکېم باشه نه اره باج فړانی بکم خصه لګو بکین یانه باج فړان مکن اما ته ته راې خلک شورا بکې ما شورا بکله کې راوژ به خلک کې منځ یې کوم اوی د بخو علیه صلاتو و سلام حکم یې الله سره او شته نبی هغه حکم هبو څه یوه د قوت په پیرښ بوناکه رئی خد چې انسان وق خود وربګړي خو له قران د خوشوستان نفرمې و ما کان لمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امر ان يكون لهم الخيره من امرهم دا فرمې ایمان دار څو پیالڅو افراد بونی اگر خو پیغمبر علیه السلام حکمت چي اندر بوی هنيہ حلی بجری بردا کم نای کم با شکراپا اما حرامه حرامه او حلاله حلاله زاته قران هاتبی ثله ثمت پیغمبر علی صلوات و سلام ثله اجماع او کو دا نج صحابان رضایت خوای قران نفسه لبره مفزور زان شورا وکرهت الناسشت خو اکسله سکر دوا پیغمبر علی صلوات و سلام اکسله سکر على نوجة الجمعة بكاين ان كاين مشاورة لسابقين نابي ختيكوب كيوا بلا اريم ابو اسلام دعوة بكاين ان معقول نعم خوفي غنبر عليه الصلاة والسلام امر يوم بكدوا نابي بان ختيكوب كي ارا جهاد فرض فردي فرض ميه بكاين ان ماكين ثقنا بني ادينين اما شي ماديش يشورى الثاني عم خوفي پیغمبر عليه الصلاة والسلام سكر اما عسكري بينا سربازين نباوا اما خاتم پیغمبر عليه الصلاه والسلام كقال سرك دو قطايه طوا قال القران لنا فرمي ولياخذ حذرهم مسلمان ابي اغادر بي فاغابيتل فتشي بدج وبيتن سرلون وتو ولا ما دي شرب راريده مكتب عسكري ما من يتو جهاد ما من تتش دابني امكد شوراة تشتير ذكري يا أخوه بيغمبر عليه الصلاة والثلاثة والثلاثة لترنكذ بي مجدهم أويك أوي شوراة ذكا بي أهل يحلوا عقد بي يعني كي؟ إيمان دار بي مسلمان بي موحد بي أخوة ابنهسي ببرنامي أخوة رعزيبي نكتو مجلسي البرلماني داني مسلماني تذهبي بحساب كان النصوصي نصراه وملم فاشان زلکی تدابی دیانی تدابی یزیدی تدابی که کهی تدابی بیشورا بکی بابا خواه قوله ام شورای شورا دابیل اصلا شتی بکره که شرعی بی گتمان فاشانا کشد بی خلچی بکاتن که مقید بی بو شرعا درسی پیو بکری از بو شرعی خواه پیغمبر بکره علیه صلاة و السلام بو اسلام دا زائزنی مزید شورا غیر مسلمانی تدابی اوانا واشدالان امانا غرب تأثير إليه كردونا أمانا أو أفكار ومن هزير روش آواء تأثير إليه كردونا دمات زائزين بعيد شئيه شورا بعيد شئيه بكرتم مسلمان نبي سرشور نبي تن برنامه خوف أخبر عليه الصلاة والسلام ناكره نجبه لتعريخ الإسلام ده دبي مؤمن وإماندار مشاوره پيبكي وبرسياري پيبكي بو سنچتوك مشاوره بو كصدكي دبي لي أمين بي كافرش أمين نيا كافرش أمين نيا امام عمر رضای خوهی قورای نسر تو تورابوا لا ابي موسیٰ اشعری رضای خوهی قورای نسر بی لول ای تورابوا، والی بس رابوا کابرهایی چهی دیانی کرده با کاتب خوی کرده با کاتب، کاتب یعنی شتی بودونستیو هر اوان دهیتی ترنا امام عمر رضای خوهی قاقزی بوناد خوی لیت تورا کرد معاتبه لیت کرد یعنی لومی بوناد فإن أخوش بأي شيء كردوها فرمو الخواهي سبحانه وتعالى أعني بخائزاني وأعطو أمين عندك بأي أهل إسلام لبن أمين ميلاك وطمامي برصوره الشيء بكين نعم بخصوة شيئا اللي هو ربقريب أمال الدنيا أي تزايا أو أي كواه خيامت لشماله بشيء حساب يدني لك مشاورة بجولك وديان بكين خلاص يتر لعوة شوراك بي دبي مرجعها قران وسنهي عليه الصلاه والسلام يعني كحكم اذا كان كقسيده كان كبريار واذا دك كقرار واذا دك دبي موافق قران وسنهي فيغمبري عليه الصلاه والسلام لو راوي اگروا نبي مصدره سرساره من نبي بغرين ولا بل كما نبيتن شتي نبي دسي فيغمبري مرجع من نبيتن كاتب الله يدرز دبي بيدي يدرز اخری یزیدی به قران او سنتي تو راضی نه شه راج پیدا کوي دای په ګرانو سره قران او سنت ما به سټه وکاين قران او سنت پی راضی نبی تل اهم قراراته نه اسلام پرلمان لرا لشوری تریج درلچی زور به زوري د تعلیم هرڅه د شرعینیا څو چې به حکم خوای ګوره اجازه کوم بل مملکت اولس دا بري حرکتو قرار وکړي چې عموم مخالفې قران او پیغمبر علیه يعني اسلام مزاني وفايوندين نوان بياو افراد رگبيخي لگر خزانه كاين اسلام مزاني والنقص تانيها يا فايوندين نوان باو لغمنانكان كوركتاك رگبيخي انا هتنا قانونو يا سابو در دكنچوم بيتن اسلام امي مزاني ولا اسلام ضامنيها تواتد بيه هر قرارو مغريس شورادر دري دكاطن فاز اوي فابنبي بقران فيغمبر عليه الصلاه والسلام دبی بدلیل ورگلوان وری بیگری نا بشته به کاتن مخالفی سنت پیغمبر بی ک مقتدم ربازی پیغمبر علیه الصلاه والسلام بولا دلم خوشمستان لبره من زمان گداینا و کو گئتم خلکانک من اسلام کار دکاف ده هند چوند سوزم هند چج مری نه دور سوز بن لبره انسان گدن سوز بو غلط ماذا ما بستی خواهی گوریه؟ خواهی ګوریا خیرو ازروپاده شما اندبونه که بودا نوزیه؟ بلا مزی جنیه لها نوشتیه چیز راز بیتن بوئی باسی او دکم ایمال زمانه داده دا جن خلج بناوی اسلام ایش دکاتن؟ بناوی حکمت زور شد دکن دوره لی اسلام اسلام فیرازی نیه اسلام هلیه بریه اصلاً بناوی حکمت توقسی لگر یه چی دکی؟ بل مانا ساتو تندي دبي حكمات تبي حكمات اما آية تشد بوداني تو ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن واه بحكمات دبي او اسلامه بخلتش رابقين باشا حكمات لقرآن ده هاتوى حكمات لقرآن ده هاتوى اما حكمات لقرآن ايش بمعنى اوه يعني سنه النبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام ربازي پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني او ربازي پیغمبر عليه الصلاه احاديث كان سنه كان جيانا مي حكمه بيدجوت القران ويعلمهم الكتابه والحكمه يعني النبي عليه الصلاه والسلام خاد فر مين نردتم امته فيردوش دي في يعلمهم الكتاب يعني قران والحكمه حكمه يعني الريبازي بيغمبري عليه الصلاه والسلام او انا كخويا غير الري وحي بيرا دغيني بختر دغيني حكمه بما ماي او شات ولا قراني فوا لقل خلشي هر سوكوت تسومي بزول بكيف منو تونيه حكمه منو تون ناف تعريف دي بتنا الله السلام سر في لخوانا معنا جنى پیغمبر عليه الصلاه والسلام من هذا من تعريف حكمه دبو بكم ببيقر على وبق في اواد اقدار اوبا شنتي اگر بق عقلي من بيتون لا انا زور شتا من فينث بي بس هوب بغلطهم دور الاسلام واقعينيا إسلام لا اسلامنا غونثن بده بي بقارنا الايام فزا حكمه من تندم اي تقدر حكمه التبي شي حكمه باب شنو لا قران وسنته شي سلف صالح رضى ورحمه الله واقول عليه الصلي فزا الحكمنا اوان ابن كثير رحمته اخوة قولي لسربيت التبري رحمته اخوة قولي لسربيت ام امامنا بريزانا قولي ابن عباد رزاق اخوة قولي لسربيت المجاهد عكرماء رحمته اخوة اللي بي ام مفشر بريزانا دايما لحكمات سيبنا ماي لو حكمات ذا دا نبذانين اويتوا وادا ليوا دلان حكمات بريتيا لشته امسي خالي تدابي قول الحق الذي ينبغي دوم في الوقت الذي ينبغي سيم على الوجه الذي ينبغي ما بسعني تعريفي بكين يكمل زي حت مدعو قول الحق الذي ينبغي يعني كس حق بكاي حقسها ده بيقواش بقراينه ان الله هو الحق المبين هو حق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يعني اخو كس قسي حقك اقسينا حقناك فما تحس حق حق كسيه سيخوى حقا خواه السياس يفرمو بفرمايت حقا كواتا تبريست أو حقبري أي عكس حق سيا خواه فرمي ماذا بعد الحق النظران يعني مقابل حق سيا سلية شواوية جمراية نظانين ونفاهمية كواتا حقك هلو لا يخواي قوريا متابعي شيبكن بمتابعي أوي كان كحق بيا خواه دلي فرمي أفمن يهدي إلى الحق؟ أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى خواه هذا فرمي يا فيها خلق ذا بشيء الأواب كون يا شي بخوي حاكي تانية ذا بيشي رأينا معي بكالو الحق بشيء بكين ذا يبشيء الأواب فيها كواتا قول الحق الذي ينبغي أولا يعني حق كسي خواه وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بكتورا بغييني نقصي تو نقصي فرانكا أمير وفرانكا رابر وفرانكا سكرتير وصر كرده وقاعد لا كسي خواه وبيغمبر عليه الصلاة والسلام أمام زيه كم قول الحق الذي ينبغي في عيشتا بله بو في الوقت الذي ينبغي لو قاتيك في عيشتا حق قاتي خواه يا تو نابي تاخيري بكي نبه تا کریم کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شو نو ملو آیت اندازه د بسی یک سر دهاته مشګو آیت کوي به خرد شو را ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنج بوله نو مجلس وخت جبرئیل سلامي خوای ګوري لسرب داده بزین دهاته خواره ولای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دمشاوي شوره دګره عرقې دک دروب لرز دګټای دهاته لتأثيري أويك واملائكتك لعصمان دابا زيو ابو خدمتي آياتي ابو دهينا هل تعود ابو بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده فرمي اما زبرين مسلامي اخوة قولينا السربي هاد ونام انفر مايش لي بيكده حق دبي لو كاتب قوتري كبير يستعر بو يا اخوة قولينا ده فرمي إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيري اگر جيتان للمجلسة شدان اشي اما زور مخوشا يستعمل سلمان جيلة رابقران قرى مزلز بز معناه پرلمان وحكمت واملنية مزلزة ما علاج اگه موانا اشتاد او لقد دايك وباها اشي همو المزلسة جيلة رابقران او برادران دادان اشي بزانا دا خواس دفرمي دفرمي جيتان لنا ومزلسة جيتان او بيكت قفري كت دفميه اولان بدواء اياني اوه تهست برودر اوليدا منيشه اما زيتونية انساني مسلمان نا, نا بي قصير حق جيلوبي نا بي كفري جيلوبي بجواب اجنهتن لو يا اخواي قوروا واي فرموان لبال اوه اوه امبلي حرقه كدبي لوك اعتبه امكي اقا بيان ناكي دي بسته دروع اما موقفه مسلمان على ناك خود كركي بريده صلاة ابنية منعلا قم او بيواندي بمنية بي و الله ازناك امام اص والله يا معنى صلى الله عليه نابي، نابي أخوةي قولوني روج قيامتي حساب اللي قلت لك يا جواب داديتا حكاكي بوبا عندكي؟ يا دبي بسي تدروك بس أمد شونا درويب فاج أوي كواده صلاة اللي بيقصبكي أدرنا اللي بيقصبكك سيحقنا بأسرا حكمته، حكمته أويه منك حكمة أويه بتنضاني شناشي از ومن وزیرارو پهلمانو بيديري دا کرکټ شم باریشي ګور دا دانش توا خسينه حقو فري ما ورو برعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا نعلم ولا يزيد پی ناخوشه د ناب شم ما سره شیان د نړۍ در دانش توا مقصد کنه د چې تا درواش اما ګوا حقې په حکمتې پها بابا مته حکمته مو چې قالو دا خلک پی خوشا تهالو لګه بيدې له المانو شوف الراس ونظم سيدنا كاظم قال والله هي هطمايله قراها أم حكمته امروا ذبيح حكمته اي ما وسط لو بيغمبر عليه الصلاه والسلام حكمتي نبو بيغمبر عليه الصلاه والسلام حكمتي نزاني مسلمانا حكمتي نزاني اولا ماش باكتر بول انا حكمتا نبو حكمتي التوبات لكي حق بيجي لكاتي خوي لكاتي خوي لكاتي خوي نبي ها أقل لكاتي خوي بك شو يدروا والله يا من بس قسمناك تعذبك لقناها دبعا ليقصك بك منزي سيم على الوجه الذي ينبغي بوشي وليك الشرع باين وبيلي جود جوانا ما يستيطيها كابرات بشيانة من دكاتل دلو أمشتت سيار شتا شرعنا لكفره من حرام حرام جدا يا كفر جدا كفر يعني قري بسر ده بالله ده دبرت حياتي لدبره حرام يعني جناحه كذا كان انا فوق وبتاك لي خورش مثل كفرك قرنم يعني جوازي بك شتا كفر بره كفر شركه بره شركه او حاجه باش بدا كذا با یعنی مصطلحات زراوکان نګوري حق بول شي وبري کله خوږه ورما فکر دوا به درم طاغوت ته طاغوت ته بدينه تحکیم نشو خوږه ورنکه حکمت هیڅ مبي ولای پیچو باج نیار نا نا نا نا او نا نا نا نا تمیه نکي شي واند نکي شتي بز نکي راس راسونه اګه حق او حکمته أولا حكمتك خواهي قول رباسي دكا، لا أولا حكمتك كي استاكد بناي اسلام بو ايميو بازدكا أما كي حكمتك؟ أبراه على سرسل بجند هاتو قصدك هذا لا تي أما خواهي باسلامي هذا ليه؟ خواهي البيغمبر عليه الصلاة والسلام هموش تشير نبجيبكين خصيى أخ... أخ... أخ... أخ... أخ... پیغمبر عليه الصلاه والسلام شيء حق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى باشا اقل <تصفيق> وحي بقران وبهاتي اما هيج ما جاي نك كافر ددسين باشا اي اذا بعبر الوحي شنو شخصي پیغمبر عليه الصلاه والسلام باشا بجوي بتم باشا رام بجوي ماركسو ليني وبوش شنو چعليها تطرى هر بجوي پیغمبر بكره عليه الصلاه في الدنيا وفي القيامه اما وزير پیغمبر بك عليه الصلاه والسلام دبي نواه فزان ذا كستفراد دبن ميك مخالفه پیغمبر بك عليه الصلاه والسلام حكمه لا ملايش وترويج ملاي اسلامي لا تلفزيون ولا قناه اسلامي دايتي دغوت اما باسك نوت يجي دشي افراد دكع كتابات هاد الاوقات ما مصباس او بك زعما ما مسخو رمضان وحيران باش نيا حتى عزل ابو بلون باسكا ما شيشوا وقاف ومخطبه بقصه عليه الصلاه والسلام دخين موه في لاءه قران و حديث دهي باصده كم كتاب الوقف موثقه بلا امجد اباصي روب كان زضا أبا... لو اسلام ما زين باصش تعرفك تو في رمده كي باصكم ملا ده زين شي ده قد. اما كتاب ابو نادو باص بك على صد مدح افراد ده خما اخلا اما حكمتها ضله والله او نوحي کل سلامي خوای ګورې له سربي باسي لوطي کل سلامي خوای ګورې له سربي د هر پیغمبرک اګه آفتکان یان باور یان په نهینا بیا ني شو نا بالله لا او لا او معقلي او د دلو حبطه دوك زياد و رزك زياد حتى وشك دوك الروايه كانت و بعور لا اوزورين لد اخواتهم ما مسا دعوه اسلامه دعوه بانغادي با ما عقلي بيتن دبي عقلك تشتر تشوم بيتن دبي اما بين هنا وكذا دعوه وإن أخلا وإن أخلاك أن أعوذ بالله يعني كلمات الشرطية كفري وخرافية وإن أعيز أصلي بها وإن أخلاك وإن أخلاك وإن أخلاك وإن أخلاك خلق خلق بيتا العلمانية كانت بلن لا أقابلن أخوة بابا أخلاك أخلاك زواني لأخسين زواني كالأفراك قال لي مهمة بابا افراد بهمو بس بو پیه کا افراد گوربا سی کردوا افرود گرنگ بس بو پیه کا پیغمبر علی صلوات و سلام باس کردوا والله وبالله و تعالی حقیقت کا خو پیغمبر علی صلوات و سلام من پی نادم حتی خو پیغمبر علی صلوات و سلام پی نا دويتن نگله خو مخ شعلک پرنګ کما او څلما بس مړا مدح خلق حکمت اوستا کا هفر متماشا کا دای نو الم esqueوتي تmile ووذهبون ولو كل مؤسس لكيipe الحسينية أوضعت دولة لأنهم سميتون بitudine وكيف أحvisor القاطع في البلدع ابريتيك حين دائما أن الإساس أسم أعصلينا كان شخص متعيق سلم ونقصوا على الشعق التي أص tried to forgive وقوموا على حسينية لكن ت Hawai'i مicing حكمته حكمته لدي más الحكم favourite أول حكم لا خلق اواه اتونا سمبر بيغمبر عليه الصلاه والسلام رجل زمان دعاي له طاغوت ظالم مستمكاري بك بي او بيدين او حكمته لا أي حكمته حكماتي شيء شيء ما اسلام دك؟ لا اي بو دعاي جو ذكا لا جاي اسلام ذكن جيد لا شرع خوف پیغمبر صلى الله عليه وسلم ذكا رزق ديت شرع خوف پیغمبر صلى الله عليه وسلم تطبيق مكانه اي دعاي شيء بو ذكا حكمته لا اي حكمته حسينية دعوني هولير بيشت بحسينية اما باب و باب با فيلمان خارج او مبتقى او نوش اي بوا خارج او راجان رافز شعنا هولير هبوا يكسم بو بناولاتي اي بوا خارج اغرسني شعري هولير بيتن كوها يا. بوتيتين باقي عقل بيشت او بيشت او اي بوا يماني هبوا اي بو كينا تشوش عوان شرق داكان عوان وعندما كانت مخالفة خوابية أغنبرة عليه الصلاة والسلام ما يقولون؟ ما يقولون الشعب هو بكينه ومعنبه؟ كناح وطوانه بيديني تدابك؟ أما كيف رأسها؟ أما حكمته حسيني أبو أمو كيتوها لقد قلت الأولى كوانتها بينام بصاوه الخوما أما ذكر الله وحي قرآن سنة سلام ورحمة إخواني أبو من بعضها كانت بخوش من دبينين ها أما رافزة تيل براياني سنة إعمدكا لموصل، لأنبار المادية، لصلاح الدين تكرير، لسل شواني ديكة بينام ناكر أو ها كرد أو تلير. ها تنبر أمبر كرد راستانا أو تليرا ها تماشابك تماشابك ها شو روج دينام أما تخوا إيواء باباش يان بده خلات يان بده بشكر يسام بودرس بكي حسيني يان بودرس بكي ناو شعري مسلمانان كوات حكمت دبيبوشي ايوي كخواه في أخوة عليه الصلاة والسلام دعوان كدوه لو کپیژ تحقیق کونه بورش کپیژ تحقیق به خلچی راځی نه اخوې پرودګل د پاره نوېدل نه یا رب خدایا لو خاطرینا او ځوان کانو سیفته پیروز کانو ضعف خو عفوان پی برحمه خدای رحمان پی کې دین یو وان وسلامت وکي لمصيبه دین دنیا او قیامت رسګار مامکي يا ارحم الراحيم الرقا رسمه پی شامدي لمرد وکانو ما خوښ شفاب او نخوشه کان ما بنری يا ارحم الراحيم زندو کان ما مسلمانان أعزك بك يا ارحم الراحمين عفوا بك يا رحمن في بك خلوني عفوا خذ بس غنافه التامن دابيني لراجع قيامه وبشفاعتي في غمر من بي اخي عليه الصلاه والسلام يا ارحم الرحيم الحاكم يك عادل ومسلم ايمان داري موحد خواناس الرثر وما له بنري حكم بالشريعة من محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام خدا أوخنكا لسرقرداني لنزاني لكفر لشرك رزقار بكي برعوناكي اسلامي بهني. يا ارحم الراحمين باراني رحمة مالو باراني يا ارحم الراحمين صالح ببركات ببيت وخوش بو أمتي عليه الصلاة والسلام بناره مسلماننا هرشينا هنا خدا السريان بقي يقريسي براياتي وخوش ويستي لنيوان زياد بكي يا ارحم الراحمين ومالي بكي أغنبر على لو او حكيك خوك يا غمبري عليه والسلام و توي انا امر يم تفكر دينا بخرش را بقاينين لو كانتيك بي سيارحم الرحيمين بو شيواش كتويست خداي غورى رحمه في بكي و ما التوفيق ما مدي او بان جوازي في عليه الصلاه والسلام بخرش را إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب او انق السمع وهو شهيد ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآشرة حسنا وقنا عذاب النار آمين يا رب الحمد لله ثم الحمد لله ما توفق والعطسام ولا ثقة إلا بالله عليه توكلت وإليه نب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لين له تديا لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على محمد وعلى ألم حمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المدلمة العاصية الغافلة اولا بتقوى الله وطاعته ولجوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووسية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي, وفي الخلق أجمعين إذن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خلو شبستان وكو قلتهم مسلمانان داروا خاون تشي تحطين بنان ام اهتمام ام جرينجي بشري صالح زايني ددري مخواتي راجعا النبي محمد عليه الصلاه والسلام اما ايش ذولك وديانه لما موسى كي اه وهبوا باب ما في راني اما كي زاني كان اهم بجر شر رازينا كيف برن وديانه مقبره سلمان سوت له تحوت ملیون گواه سرف کراه الهولی رسلمانی بو رازانه و شقا مکان. بابا میکن پیغمبریش بکن علیه الصلاة و سلام. پیغمبری اسلام بم پایره انیه بم گلوپو بم رونا چوزنیه. کورا دلتان تاریک تاریک بم گلوپو روناگ نابیتوها. نزانو نفامینا. دلتان تاریک تاریک بم گلوپو روناگ نابیتوها. اما ام گلوپو نیه کخواه گورا دلانی پیروناگ دکاتوها. که خورم جدا بنایا بنایا بنایا شهر بنایا بنایا ب umasود هفت هجار باشته نبو بتيابه بتا با باسد نوعت و حب او مالانهی که Lux لها بارا منتران زران منسم بون بتا نبایا بنایا بشتر نبو من حقعی محاسود و مائدان مائند هست نما یعند و تشنونونون realised ا 옛날 매 تمویوq sights عاملاتین وهما seems تراقي پیدا ویرا ایبنا کلمه کی اسلامه ساتو نه په حب میلیون بتان دا باسو نه حب نه خوشی یی چ عملیاته چې په فکر دا مباشر نه وو خلق به له بردرګې زموږه سوار کریم کاتو د سپام کاتوه انه کی حکمته لای شونی تر اسلام لا ترقیو په شکاو لا اما مع الاسف دا دا کیه خلق جولاكوديا أنت بمبا مسلمان بل أم لا يا إبا مسلمان ذو البرج الإسلامي الدادة كان يدروا على حال لبريطانيا أما إحسائيه خويتيا يعني, يعني كافركان نجم مسلمان لصالي دو هزارو يك راجي مسلمانان لنوضى نشتواني بريطانيا لستها سيبوا لصالي أمسها دو هزارو دو هزار راجيان يعني لستها دوزا ديان كدوها سبحان الله هزا, مليون اكوز, هزار ملیون یې کوشت هزار کسبوینه مسلمانان بريطاني لوم ما ویا بلامل امام که د 4000 نصراني ديان 4000 4 ملیون نصراني ديان ديني نصرانيان ديان په ځيښته هاتل نه اسلام له اروپا امل چي اول لچي بو امر اسلام دي دا شته چې الله اسلام ویني وا خو شته چې اسلام ویني دنیا مرتحبه اسلام او بلاي هيتش تدانيا فراغي تداء اسلامي تداء قرآن سلط خيري عندك عطل برض ايماء بالعكس داري دايني فريد دايني خالي داك اينا حتى آواما لها توا بأخلاقي فساد قيشت آقاد درجة آآ من عمبر امكان فاة لسال كونو زاداي نوية اولا شو حتا یاد دو دو آز دی سو بو سرمایه بو سرمایه سولا به اقلاقی فسادی لیدکلی بابر پرسان سا چان جلی بی اگر دو گنزی ریجدار موبایلی چان د قرآن چی نسر بی و تاریه چی ماماستان نسر بی بچن بو اولا پیج کسی زاسوسی غافورد نسلی دو در دیرن برو بزان چی دکا دبران توا شاکم بر برسان بزان شوان نوان در چی ہے حل اللي واتو من داربازيو بأخلاقي فسادي لرهي على خوار ذنب اخلاق نمى هزنا منه تونتو دين نمى يا. دين نمى وانا اوانا أخلاق كجنا ما ايه تيدا منه دين ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا روي روي أمم نمى تي كددي تي براسارة سريب كان ملنا من تنك سيد تنك مراقبا بك شاعر بل ساده د نشورج مراقبه وکات نفر لدومه کله نظمه قال نه کیمرا تا نه و په بم مراقبه مندکه مقسی حق د قرآن سنت پیغمبر علی صلوا تطه اگر رکھنا د قرآن او سنتکه فرمو و میدان بس ته بځه نه دا که خان ما چی بسراتیا چی مسولانه چی مسوله ای ولې مسولن لو پفهمکه یو اجبونه فر بس ست سزه د مخ دیتت کوم اندان یان چې لیکم وګورو په بشقره دغه بشق یاندن ай ګورم ان او نه برشق بو نه بو کوم بو به جواب نه شوور ته ماشکم اگر زه غوړم من خوند غوړم د تانم بل زره ځان د تانم یو زردو فلوس ویلله کوم سولنه اماده نه کوم به اخر یاندکم زان زریشترو وکم باوی کوا شرع اخوات پیغمبر علی صلواۃ اما اکه اخلاق نمه همشته در بینید، ام گمزه بیانی در بیتا چه؟ در بیتا گندل. اما به بی اخلاقی ساسادی دکه، پاره ملت و دولت هر زور زور آسانه بیخواهده دزیه زور زور آسانه دزی بکنه، پیاو کشتن هر زور زور آسانه، چون چی خریزه که، لگر خین و گشت هم به اخلاقیت یکل بوا، شعر عرق نخواهده و شعر زینه و به اخلاقیتی وواطنه کهتن، نتوانی افراحل دکن. كان فإثمتي في الآمن أن يدعى المسلمين besar المسلمين KangT tee قد لم يأتي شعور غريبها لأننا قدknow Поэтому في ذلك الآمن هي فإن الأ PLA وهذا ما تفعل لكنها تقول أولا وقال ك transformer وسوف نعت القرب إلى جميع jobs من محل من محل مجوابا فإننا وجدنا كل إيمان أنت دله پر له ایمان هات شو مزګول د کی ذکر د کی صلوات د د قران د کی دعا د کی لفظ د پاره یو لهمان کابه هرکان اشتربې دیږي دیږي خوای غور د ک تکله خوای غور هو تعالی دا اهم له تقوا پر رحمت جنا رحمت توشي تقوا له تش بلا او مصیبت چې دبین او هم بلا او مصیبتونه خو شه او توالي کومانه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايذيكم او ما شرم عند عذوه ومدرس خمره ما كذوا هذا فيلم عن كثير لا زرشان اخواق وماخذني اجل ما قف بي مستحق ثينه ما او باخلاقي فسادي اله رذكر اي مجززانين دفلات خالي اي بابا درابنا شو بسعري ابن ارم بو قال شو رش دي بي كنت دولته الى يقولون ماذا عيامكم؟ يعني ما دموقراتياتها آخر اما يا بري حكمتها بيتها اما إذا بشيت مواما سيشي بوستاني نصر من بري پیغمبري علیه السلام باستك اما حكمتك دور عاوكان باستك اواني قوان فروشتو اواني بقري جلعونو اواني نظانو نفهم هجلان لإسلام نقشتونا مسلمان هاتوا خلچ سوريا هاو يج سوري بيا دارا يارمتي اواليا زستانا لي قوماوا خيري اوكس ابنسيتن او يارمتيدة ذاتن خواذ زيب ذاتن خيري تاكيهم لا يقبول بكاتن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودم للهود والطغاة والبغاة وسائر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم عوداً بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انسر المجاهدين في مشارك الأرض ومغاربها الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا اللهم وفقهم وسدد خطاهم اللهم انسرنا على أدائك وأدائنا رب العالمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اعفو عنا اللهم احفظنا اللهم آتي أنفسنا تقوها وزكيها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وسل اللهم وسل المبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خلوش يستعان اشتاعد الام مضاسم كزميا مضاسميا كنزار خوما أجعيوش لما دوح از ناکم، لناو مزگود کز لکاتی خدبه موبایل در بینیدن چون چیزانی او ما خلچ ایک دن لیره تدزیلی دکن، که که او ازیتا مچه شن او ازیتا مچه شن، دوائی دو همون داره، یک شم دو شم ورن سریتاکتا هم پیده در تیگیشتی، خلچه ها و اکو زاسوس، زانی او ما خبرم باحت توا څه ځل کېدنی آره موبایل ته اگر اذانه ورن لري دا بنيم خپد کشف کا وکړو په پیان وره باقره دبیني لسه یې دا بنو ته ځینې بس به دزینه و دزینه ما واسه هیڅ کوم کس نېه نزارم چې به صحیح و را کوم ملاحظه پټان درم اقیم الصلاه <تصفيق>